وقال الذين اتبعوا بحسن رجاء قيامتها أبدي فلانكي كري لو أن لنا كره خزما جارك دي زفرينك هباب الدنيا فنا منهم دا خوش بوان مظنى دير إخي أو يتأن كري كما تبرأوا منا شوابه قوه وان تبرأش ما كري وخوش دير بس أخذ يكا بجهنائل كذلك يعني كتوى خد تعالى عذاب لشوان ده او عذاب وان تكذيب بدكير الدنيا ده ودكوتنينه اهوصا يريهم الله أعمالهم حسرات عليه عمل وان خراب شولت وانت نباش خد تعالى ده انت بشو بتوان بشو شكل شكل تشيمان يلسر وان بن السرب يعمل وانكري وقت الجزاء في بي عمل بين وقت بين السرب يخربيه السرب وانقولناها ده ان عقوبكن هو ايش هنده وعذب دهنت اجري جهنم ده جلك فش مامن السرب يعمل وانكري وما هم بخارجين من النار خلته عار بجد مسوجر اوش اجري نادر تعرف اجري جهنم يعني هر هار هرد من الجهنم قلت تعالى دي هل تتاذى همي وقتها بؤجر جهنم ده انا صوتك